شبكه مزامير ال داود تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كذبوا بانياكنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب لا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يجلجل الجبل في ثم الخياط وكذلك نجزي المجرمين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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ورثت طموها بما كنتم تعملون وماذا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا فَثُمَّ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَيُنْهَوْنَ أَلَعَنَكُمُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله